تلك آيات الله نلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون ويل لكل أثاك الأتيم يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذنا هزوا هلان ذائك لهم عذاب مهين من ورائ جهنم ولا يغني عنهم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 ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون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 وَإِنَّ اللَّهَ مِنَ الْبَعْضِ مَعْلِيَاءُ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَالَةٌ لِلْنَاسِ وَهُدٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ أم حسب الذين جت رحصني آث أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا صالحة سواء أم محيّهم وماتهم سواء أما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاء كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جادية كل أمة تدعى إلى كتابنا اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولو الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم